والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أولا مثلكم أمتة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من صالحة وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتب وحرام على قرية أهل لك نذر أنهم لا يرجعون. حتى <سؤال>, اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَإِذَا رَأَى الْوَعْدُ الْحَقُّ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 أنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلة ما وردوا وكل 114. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 115. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون